في طريق الجنة لا مكان للخائفين ولا للجبناء فتخويف اهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخاف من الشيطان الا اتباعه واولياؤه ولا يخاف من المخلوقين الا من في قلبه مرض. اليس الله بكاف عبده? ويخوفونك بالذين من دونه? ومن يضلل الله فما له منها? فلقت طريقي ولا لم أحيد عزمت المسيرة بعزم الحديد وودا عدون يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود فيا أم لا تأحزني لفراقي فإني مضيت لأرض العراقي فهي يمسحي عنك دمع المآقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما إلا لدحر اليهود وعذرا أبي قاد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العباد فجيش الصليبي في البغي تماد وأبناء ديني أراهم رقود وأبناء ديني أراهم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 إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهينفروا للوغمالكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود لمن تتركون الأسار آلمان وقد كبلوا في سجون المحان وذاقوا عذابهم